اذا كنت في باب النبي فلا سخف فذلك حسن والامان له اثم الله اكبر محمد باب الله محمد باب الله فالزمر حباه وإن عارضتك الجن يا خلوى الجنس يا محمد صاحب الشفاعة والنور يا محمد كلمات مسح من طيب الهج انا عم نسال مفاجاه هم كبير عطيتي الامتال في الصبر وغير ما نصار دعوة لله وحده العلي القديم كنت يخلو الكل مومن والمؤمن الصار بالحكمة والصبر وتبات وحسن تدبير سا الدنيا عليتي الأخير شدة حليتي يا حبيب الله انت في الدنيا عليتي والأخي عزالي انت في الشدة عليتي يا حبيب الله انت مقصودي وغايتي وباسمك نادي يا منبع نور كلية رسول الله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 ik ben niet zen, ik wil haast het فعامم الحق مكمل الامه <تصفيق> Geef je een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje I need to eat, I need to eat, I need العلي تحفظ وحفظ لسان وتحقق <تصفيق> منا وهو أولاد وأمته متعان Oh